Bøde fort og så ham, og i aiger mabtet اضحك وانا من جوا مجروب حلاوة في يوم بنعيش ونموت والعمر يفوت ويعدي قوان بنشوف ونقابل ناس ورا ناس من غير احساس بنقول في كلام على ذكرى في يوم بنعيش ونموت Ni